أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما فهل أنت مسلم؟ فإن وَإِنْ أُريِقَ قُرْبًا أَمْ بَعِيدًا مَا تُعَدُّونَ وَإِنْ أَمَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَالْعَزْمُ